ما هي الطريقة الثابتة في التسبيح أعلم أن الوارد في التسبيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه وعلى أنام يده وقد اختلف العلماء في صفة التسبيح بناء على اختلافهم في معنى الأنمونة فمن حملها على رؤوس الأصابع جعل التسبيح معقودا على رؤوسها إما أن يضعها على باطن كفه وإما أن يسبح بوضع إبهامه على رؤوس أصابعه أما من يرى أن الأنمنى شاملة للسلميات في الأصابع جعل التسبيح معقودا عليها سواء بابتداء من الخنصر إلى الإبهام أو العكس والذي يتقرر في مثل هذه المسائل في العبادات التي لم يرد في الشرع نص يوضح الصفه فان في الأمر سعه بمعنى ان اي صفه يتحقق مع التسبيح فهي مشروعه الشأن في ذلك كشأن المسح على الخفين فلم ترد في النصوص الحديثيه صفه تبين كيفية المسح على الخفين خفين يكون بجزء من من اعلى الخف أو في وسطه أو الكل أو بكلتا يديه في أعلى الخف أو في عاقبه فلما لم يرد ما يحدد كيفية المسح كان في الأمر سعى هذا بخصوص مسائل العبادات أما في المعاملات لم يرد في بيان الصفة أو المقدار أو الكمية أو الكيف في شيء وكل أمره إلى العرف هذا ما بنى لنا في دين المسألة والعلم عند الله تعالى